بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان انه استمع نفر من الان فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا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 சரி தரி கி தன்ன அல்ல அபிவல நோப ஒம் சூத அமன் நம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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صادا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه وقد بعصا وصدى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لمما قام عبد الله يدعو كذ يكونون علي لبذا قل انما 126. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 127. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه رسالات ومَن عصى الله ورسوله فإن له ناراً جنم فإِنَّ لَهُ نَاراً جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إلا بَلَغَ سَلَامٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا فَإِنَّ لَهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ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 لِعَالِمٍ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنِ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا